إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى فأخرج المرعى وجعل منه غثاء أحوى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما هديتنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت الأول والآخر والظاهر والباطن اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة القرآن أحبابي وإخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم جميعا بارك الله فيكم في هذا اللقاء المتجدد معكم وفي هذه الغرفة المباركة نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يبارك في القائمين عليها ونسأله جل في علاء أن ينفعنا وإياكم بمجلسنا هذا وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم من علمه وأن يزيدنا وإياكم من فضله ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم آمين وصلنا ايها الاحباب على الله جل في علاه لان الانسان ضعيف فيحتاج الى قوي والإنسان فقير ويحتاج إلى غني ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله جل وعلا فوجب أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وأن يعتمد على الله جل وعلا في كل شؤون حياته هذا الإنسان أن يعتمد على الله جل وعلا في خروجه وفي دخوله وفي قيامه وفي نومه وفي استيقاضه وفي شؤونه كله وجب على المسلم أن يتعلق بالله جل وعلا وأن يفوض الأمر إليه فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال جل وعلا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون فتفويض الأمر إلى الله جل وعلا من عقيدة المؤمن فلا يصح إيمان عبد إلا أن يتوكل على الله جل وعلا إلا أن يعتقد بأن الله جل وعلا هو كفيله وهو حسيبه سبحانه وتعالى وهو معه ينصره ويؤيده كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم حين استهزأ به المستهزئون وطعن فيه المشركون قال الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين قال انا كفيناك المستهزئين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون والله جل وعلا هو كفيل النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا هو ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيده يستمد ومنه سبحانه وتعالى يستمد النصر ومنه جل وعلا يستمد العلم ومنه جل وعلا يستمد الغناء ومنه جل وعلا يستمد أو تستمد القوة فأنت لا حول ولا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى عليه توكل وعليه اعتمد وعليه فوض الأمر إليه سبحانه وتعالى هذه من عقيدة المؤمن يجب على كل إنسان منا آمن بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجب أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فإذا رضيت بالله ربا فتوكل عليه وإذا رضيت بالله ربا فاعتمد علي وإذا رضيت بالله جل وعلا ربا فتيقن به سبحانه وتعالى وإذا رضيت, وإذا رضيت بالله ربا فأعبده حق عبادته جل في علاه فإذن عليك يا أخي المسلم أن تنتبه لهذا الأمر واليوم نحن بأمس الحاجة إلى أن نتوكل على الله وأن لا نعتمد على قوتنا ولا على أموالنا ولا على أماكننا في العمل كرئاسة وجاه وسلطان ولا نعتمد على غيرنا من البشر إنما نعتمد على الله جل وعلا لذلك هذه الأحوال لا تبقى كما هي فحال الإنسان لا يبقى كما هو يجب على الإنسان أن يعتقد أن الملك يزول ويجب عليه أن يعتقد أن الجاه يتغير ويزول كذلك ويجب على الإنسان أن يعتقد أن الغنى يتغير ربما يكون الإنسان غني اليوم وفقير غدا كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فيجب على الإنسان أن يعتقد هذه القضية اعتقادا جازما ونحن نشاهد بأم أعيننا ونسمع ونرى كل شيء يدور حولنا مما تبثه الإذاعات والإعلام يبث ما نشاهده اليوم وهذه حقيقة ومصداق ما أخبر الله جل وعلا به حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز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 وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فهنا ربنا جل وعلا بيّن أن الحال لا يبقى نفسه فما هو الواجب على الإنسان الواجب على الإنسان أن يعتمد على الله جل وعلا في عمله في وظيفته في جاهه وسلطانه ثم أن يتخذ الأسباب الشرعية التي من خلالها يصل إلى مراده فإذا أخذ الإنسان بالأسباب الشرعية ثم تعلق قلبه بالله جل وعلا ولم يتعلق بهذه الأسباب إنما يتعلق بمسبب الأسباب والله الله جل وعلا فإذا كان القلب معتمدا على الله مفوض الأمر إلي لا شك أن الله جل وعلا سيسر له الأمور ويسهل عليه الأمور والله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض وهو يعطي من يشاء جل وعلا ويمنع عمن يشاء فإذا علم بالإنسان صدق نيته وإذا علم الله جل وعلا بالإنسان صدق تفويضه إليه سهل الله جل وعلا له الطريق لذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما ماذا سهل الله له به طريقا إلى الجنة أي أن الله جل وعلا يسهل لهذا العبد الأمور أمامه حتى يصل بهذا الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض إذن نحن اليوم أيها الأحباب بأمس الحاجة إلى أن نفوّض الأمر لله جل وعلا بيده الأمر كله سبحانه وتعالى وهناك مواطن أيها الأحباب ينبغي على الإنسان إذا مرت به احدى هذه المواطن أن يكون متوكلا على الله جل وعلا أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى إذا مرت به احدى هذه المواطن ولا بد أن تمر بك واحدة او اثنين او ثلاث او عشر هذه المواطن التي تمر بكل انسان ما من انسان الا وهو يمر بمثل هذه المواطن التي سوف اذكرها باذن الله جل وعلا اولا ايها الاحباب اذا اراد المسلم ان يطلب النصر اذا اراد المسلم ان يطلب النص وان يطلب الفرج من الله جل وعلا فما عليه الا ان يتوكل على الله اذا اردت ان تطلب النص اذا وقعت بظلم واذا وقعت بشدة واردت النصر او الفرج من تلك الشدة فما عليك إلا أن تتوكل على الله قال الله جل وعلا مبينا هذا المعنى وأتمنى من الأخوة المستمعون ومن الأخوات أن يسجلوا هذه المواطن لأهميتها لأنك تمر بها وهي تمر عليك ولابد أن تقع بواحدة منها فإذا أردت الفرج وإذا أردت النصرة وإذا أردت أن يزول الله جل وعلا همك وغمك فعليك إذن أن تتوكل على الله ولكن ينبغي علينا أن نفهم متى نتوكل على الله سبحانه وتعالى فهنا أول أول مطلب وأول موطن نحتاج فيه أن نتوكل على الله جل وعلا إذا طلبنا النصر وإذا طلبنا الفرج من الله سبحانه وتعالى فلنتوكل عليه قال جل وعلا ينصركم الله نعم أقول فإذا أراد الإنسان أن يطلب النصر والفرج فعليه يتوكل على الله قال الجل وعلا ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ففي هذا الموطن موطن طلب النصر والفرج فما عليك إلا أن تتوكل على الله فإذا وقعت بظلم وأراد وردت النصرة وإذا التقى المسلمون مع أعدائهم وأرادوا النصرة فما عليهم إلا أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فما عليهم إلا أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ثانيا أيها الأحباب إذا أردت أن نصر إذا أردت كذلك أن تتوكل على الله فهناك موطن إذا أعرضت عن أعدائك إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل قال جل وعلا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيله فهنا الإنسان قد يعترض له في حياته من الأعداء الذين يستهزئون به وبدعوته من الجهال وغيرهم فهنا إذا أعرض عنهم فليكن المعتمد عليه هو الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيله كذلك إذا أعرض عنك الخلق كلهم إذا أعرض عنك الخلق وهذا يوجد بالنسبة للدعاة وبالنسبة لأهل الحق وبالنسبة للمتمسكين بالسنة فالخلق قد أعرضوا عنهم أليس صحيح؟ ألم تقع بهذه الشدة؟ ألم تقع بأن الناس قد خالفوك؟ ألم ترى ربما أقرب الناس قد خالفوك؟ ربما زوجتك؟ ربما ابنك؟ ربما أبوك؟ أمك؟ فإذا أعرض عنك الخلق كلهم ها فما عليك إلا أن تعتمد على الله أن تتوكل على الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولى الخلق كلهم عنك فإن أعرضوا كل الناس عنك فلا تنسى أن الله معك ولا تنسى أنك مؤمن معتمد على الله قال جل وعلا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب هنا مسألة مهمة أيها الأحباب أن الإنسان قد يُعرض قد يعرض عنه جميع الناس ويخالفوه وربما يشهر به أو يطعن به وبدعوته فهنا ربنا جل وعلا يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له فإن تولوا أي لو دعيت الناس وتولوا أي أعرضوا وهربوا ولم يسمعوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ويقول كذلك من صفات المؤمنين أنهم إذا تليت أو إذا تلي القرآن عليهم من صفات المؤمنين أنهم إذا تُلِي عليهم القرآن إذا تُلِي القرآن عليهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وإذا تُلِيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذن عندنا كم موطن الآن أرضعت مواطن الموطن الأول إذا طلبت النصر والفرج فتوكل على الله الموطن الثاني إذا أعرضت إذا أعرفت عفوا عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل على الله وكذلك إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على الله وإذا تُلِي القرآن عليك فتوكل على الله كذلك إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا طلبت الصلح والإصلاح من قوم سواء كان القوم أصحاب أم أعداء فتوكل على الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فإن جنحوا للسلم أي إن للصلح والإصلاح قال فتوكل على الله فجنح لها وتوكل على الله حتى يكون اعتمادك عليه سبحانه وتعالى مما تتسهل أمامك الأمور مما تتسهل أمامك الأمور لأنك فوضت الأمر بيده بيد العليم الخبير فوضت الأمر إلى من يعلم السر وأخفه فوضت الأمر الذي بيده علم المؤمنين والكافرين وهو يعلم بحالهم هكذا ينبغي على الإنسان إذا أحلت به هذه المسألة إذا طلب منه الصلح والإصلاح بين قوم فليتوكل على الله سبحانه وتعالى كذلك إذا وصلت قوافل القضاء إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل على الله جل وعلا يعني إذا قضي عليك أمر وأنت لا تعلمه بمعنى إذا حلت بك المصيبة إذا نزل بك القضاء إذا نزل بك قضاء الله جل وعلا وقدره فاستقبل هذا القضاء وهذا القدر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما أعظم هذا هذه المسائل حين يستند عليها بدليل ما أجملها حين يستند لكل واحدة من هذه المواطن إلى دليل شرعي من القرآن العظيم ومن سنة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إذن إذا حل بك القضاء والقدر فاستقبل تلك المصيبة والذي قدر لك استقبلها بالتوكل على الله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون واضحة يا أخوان؟ كذلك أيها الأحباب من المواطن التي ينبغي أن يتوكل فيها المؤمن على الله جل وعلا إذا نصبت الأعداء حبالات المكر إذا نصبت عفوا إذا نصبت الأعداء حبالات المكر والخداء إذا نصبت الأعداء حبالات المكر والخداء ضدك وحاولوا قتلك وحاولوا القضاء عليك مكرا لأن من صفاتهم المكر قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فمن صفاتهم أنهم ينكرون بالمؤمنين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا فإذا نصبوا هذا المكر إذا نصبوا هذا المكر وهذا الخداع ضدك فليكن أمرك متوكلا على الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى وهو يبين لنا جل وعلا يبين لنا دعوة نوح عليه السلام حين دعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا نصبوا له هذا المكر كما أنهم نصبوا لجميع الأنبياء والمرسلين ومن ضمنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصب له هذا المكر وأرادوا القضاء على دعوة الأنبياء والمرسدين قال جل وعلا واتل عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت الله وتقول فوض الأمر إلى الله واستعان بالله وتعلق بالله فهل هناك نصير غير الله وهل هناك معين غير الله وهل هناك ناصر غير الله أبدا وما النصر إلا من عند الله فمهما حاول الأعداء من المكر والخداء فليكن المعتمد عندك أيها المؤمن هو الله سبحانه وتعالى ولا تخاف ولا تخاف أبدا ما دام أنك فوقت الأمر بيده فهو الذي جل وعلا يتولى أمرك وهو حسيبك لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا كلا إن معي ربي سيهدين قال موسى حين خرج متوكلا على الله نصره الله سبحانه وتعالى قالها, مو قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكي وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل إذن أحبابي وإخواني نحن بأمس الحاجة أسألك بربك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة ألم يمر بك واحدة من هذه التي ذكرناها مرت بحياتك واحدة من هذه أم لا والأيام القادمة ستمر لا بد أن تمر بك واحدة من هذه التي ذكرناها وهي ثمانية أو هي سبعة الآن وصلنا إلى سبعة وهي خمسة عشر موطن ذكرها العلماء خمسة عشر موطن ذكرها العلماء وهذه المواطن كلها كلها فيها الاعتماد على الله جل وعلا وأختم بهذا الموطن الأخير ثم نكمن إن شاء الله تعالى غدا باقي المواطن التي متى يكون المسلم المؤمن الحقيقي يتوكل على الله سبحانه وتعالى اذا عرفت يا اخي المسلم ان مرجع الكل الى الله وتقدير الكل فيها ها؟ وتقدير الكل فيها فوطن نفسك على ايش على فرش التوكل فوطن نفسك على التوكل على الله سبحانه وتعالى اذا علمت اذا علمت ان كل شيء بيد الله اذا علمت يا اخي المسلم أن المقادير كلها بيد الله فهنا وجب عليك أن توطن نفسك بالاعتماد على الله إذا علمت أن الرزق بيد الله إذا علمت أن الحياة بيد الله إذا علمت أن الموت بيد الله إذا علمت أن كل ما تحتاجه في هذه الحياة هي بيد الله كل شيء قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر أي كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب وكل شيء محسوب فلذلك ينبغي على المؤمن أن يوطن نفسه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا فاعبده وتوكل علي فاعبده وتوكل علي فاعبده وتوكل علي فهنا أنبغ عليك إذا علمت هذه الحقيقة فما عليك إلا أن تتوكل عليه سبحانه وتعالى فاعبده حق عبادته لا تصرف العبادة لغيره ولا تستعين بغيره ولا تتوكل على غيره فعبده حق العبادة ثم قال وتوكل علي فإذا عبد المسلم ربه حق عبادته وتوكل علي الله جل وعلا كفاه كفاه شر كل ما يجده في هذه الحياة من مصائب وبلايا. وطبعا كل شيء هذا مقدر على الإنسان الموت الفقر المرض كل شيء مقدر عليه فوجب على الإنسان أن يقول مؤتمر على الله مستعينا بالله راجيا بما عند الله خائفا من الله هكذا أيها الأحباب هذه المواقن التي ذكرناها ينبغي علينا أن نعلم أنفسنا وأن نربي قلوبنا عليها نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من فضله ويثبتنا وإياكم على دينه إنه جل وعلا قلي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير يحسن استماعكم وصاتكم انتهى الدرس إن كان هناك من أسئلة فنستقبلها وإلا سنخرج إن شاء الله تعالى يعني عندكم خمس دقائق جزاكم الله خير عندي موعد, الدرس موعد الصلاة قد حان جزاكم الله خير تقبل الله